أذقه من عذاب القلب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر البيت وطهر البيت للقائين والقائمين ور كاي السجود واذين في الناس بالحج ياتون كرجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق